بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل كفروا بربهم يادلون هو أجل متمّا عنده ثم وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكتبون وما سأتيهم من آية من آية وقد تنذهب بالحس لما جاءهم تفوى ان او Zdjęcia i montaż Zdjęcia i montaż Zdjęcia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 وأرسلنا السماء عليهم مدراراً وجعلنا الأنهار تجري من تقسهم فأهلكناه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 ولو نزلنا عليك كتابا في صرفات فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إنها وقالوا لولا وله جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبتنا قد تمدئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون ولسير في الأرض من نبوء كيف كان عاقبته مكذوب في السماوات والأرض قل لله تتبع لنا فيه ليجمعنكم إلى يوم alladheena khasiruu la yu'minuun wa lahum ma Słuchaj mnie, że don aẓirra allāhi astakhibu lī an wa Kul من يصرف عنه يومئذ تقدر حمث وذلك الفوز وإن تشعر <تصفيق> Why is It Shirève I will قل أي شيء أكبر شهابه قل الله جهيد بيني وبينكم وَأُلِي إِلَيَّ هٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِقُوَّةٍ ۖ وَمَن هدون أنم الله آلهة الأخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله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 فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن من افترى بل بدا لهم ما كانوا يغفون من قبل ولو ردوا لعادوا o oh. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى ولا مبذل لكلمات الله ولقد جاءك naavour laika etrołte ini selffo se Ca sav na nie wiem, la co من يتأه الله يظلم ومن يتأه يجعله على طراطه قل أرأيتكم إن أساكم عذاب الله أو أساكم الساعة أغير الله تدعونك بل إياه تدعون فيكف ما تدعون إليه إن وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا آيَاتٍ إِنَّهُ من نَبَأِ الْغَدِ كَانَ وكذلك وكذالك فتننا ببعض اللي Thank فليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه لأنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنت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 قل لا أتبر أهواءكم قد ضللت إذا وَمَا قل إني على ذينة من ربي وكذبت به تعجلون به إن الحكم إلا لله يقص Jest sm Putting on Or يلون به لقضي الأمزين والله أعلم بالظالمين. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حب في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى جاء Dzień oh. جلى له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات Współpraca z Bałkanami, która znajduje się w tym kraju, w tym kraju, w قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشرك قل هو القادر على عليكم من فوقكم أو من تحت أو يلبسكم ويذيق بعضك بأس بعض انظر فَذٰلِكَ قَوْمُكَ وَهُوَ الحق قلت عليكم بوكيل i kullu naf'in mustaqarr wa وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديثنا وَإِنَّ مَا الشيطان فلا فَلَا تَذْكُرْهُ وَإِنْ تَذْكُرْهُ القوم الشَّيْطَانُ وما على الذين يستقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا على هوا وغراتهم الحيات وذكر به أن تبث لنفتب ما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيف nie jest dla mnie w duchu Allah, woli'u, اولئك الذين ابتلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب ما كانوا يكذبون. الشياطين <تصفيق> الذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصدر أحاب يدعونه إلى الهدى سنة قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيم الصلاة والتقوم وهو الذي إليه تُحشرون وهو الذي خلقت سماوات والأرض بالحق ويوم يقول na ked قوله 2. Wta الملك يوم ما لمو الغيب والشهادة، وهو الحكيم الخبير. قال ابراهيم لاليه اترى اتخذوا اسما من الها اني ارىك وقومك في ضلال وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون We męziem na لا لا احب الانفين فلما ما القمر ذا قال هذا ربي فلما أفعل قال لا إلَّا مِن يهديني ربي لأكون فبازغه قال هذا ربي هذا اكبر فلما افلت قال يا قوم وجهي للذي فقر السماوات والارض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاج وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ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 عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانه بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حد جثنا آسيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من <ترجمة> <تصفيق> ان شاء الله نشاء ربك حكيم عليم wa huwa lahu is هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وكذلك نجزي المؤسنين وزكريا ويحيا وعيسى وإليا كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن واجتبيناهم وهديناهم وَاجِهُ صراط متقين ذلك هدى الله أهبي به من يشاء ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون Aulak al-lazina a tawna Aulak al-lazina كنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولا هدى الله فبهداه مقتدي قل لا اسالكم عليه اجرا إِنَّ مَا إِلَٰهَكَ إِلَّا للعالمين وما قدر اللَّهُ رَبُّ وَمَا قَدَرُوا حَقَّ قدره إذ قالوا ما انزل الله قل من أنزل الكتاب الذي جاء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 ولا آباؤكم ولله ثم ذرهم في خوضهم وهذا كتاب أنزلناه مبارك مطدق الذي بين يديه ولتنبر أم القرآن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 وَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ احْيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُ مثل ما انزل الله ولو ترى ابي الظالم في غمراس الموت والملائكة تباسفوا أيديهم أخرجوا أنفسكم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 الكافرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول ولقد جئتمنا قرابا كما خلقناكم اول مره وتركتم ما خولناكم وراءه وما مرَّ ما أنتم الذين زعمت أنهم فيكم شركاء لقد có baoâàú mùaọtỡ anhú mà phútúm الله فارق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. ذلك الله فأنا تؤفكون ذلك وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسابا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر comfortably we answer theith ان شَأْقُ مِنَّا وَاحِدٌ فَتَمُتْ تَفْاوُ وَالْثُوتُ قلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضْرًا، نُخْرِجُ مِنْهُ حَبْنٌ مُتَرَكِفًا، فَأَخْرَجْنَا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا <ترجو> منه حبا متراكبا ومن النخل من قلعها ومن نخل من طلعهاق وننذانيه وجنات من اعناب والزيتون والرمان مشتبها وخير متشابي Słyszeliśmy ما أوحي إليك من لا وَمَا جَعَلْنَ مَا كَانَ لِهِمْ وَمَا ولا تتبوا الذين يدعون من دون الله فيتبوا الله عدواً بغير ذٰلِكَ ٱلَّذِينَ عَلَىٰ لكل أَمْرٍ فِيهِ عَمِلُوا۟ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ ٱلَّذِى ٱشْتَرَى وَأَقْسَمُ بالله وَالنَّهَارِ أَنَّ أَيَّ مَنسِكٍ ما الآيات عند الله وما يشعركم أنها وقلب أسئدتهم وأبطارهم كما لم يؤمن وَنَظَرُهُمْ فِي قُرًى يَعْمَهُونَ بَلْمَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَشَلَّمَهُمُ الْمَوْسَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا وأشر ما عليهم كل شيء قبل ما كانوا ذلك اجعلنا لكل نبي عدو وانشى يوحي بعضهم إلى بعض huwa a'lamu bil mumtadin taqulu min ma Zdjęcia i montaż وَإِنَّ كَثِيرًا لَّا يُبْصِرُونَ فِي الْبَحْرِ وَالْيَابِيرِ إِنَّمَا تَسْمَعُونَ وَأَنَّا Szanowny Panie Przewodniczący Komisji Rozwoju يبون المسه يجزون بما كانوا يقترفون ولا مما لم Rysmu Allahi alaihi wa inna hu Wa وَإِنْ أَوْفَى تُمُومُ إِلَيْنَا كُلُّ مُرِيقٍ واجعلنا له نورا يمكي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج كذلك الزين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا يتي كل قرية أكابر مجرميها ليمصروا فيها وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا وَمَا يَسْمَعُونَ حيث يجعل رسالته سيطيب الذين أجرموا صفار عند الله وعذاب Bye. Ah. وكذلك اجعلنا لكل نبي عدو ولو شاء ربك ما فعلوه Panie Przewodniczący, Panie الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فَغَيْرَ اللَّهِ أَنْسَجِ اسْمَهُ وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمْ الْكِتَابَ والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منذل من ربك بالحق فلا تكونن من مُستَرِم وتمت كلمة رب Siedzieliśmy się w tym momencie, jakim jesteśmy w stanie wyjść z وَإِنْ il so من في roman’ a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 إن ربك هو أعلم من يضل عن وهو أعلم بالمهتدين waqulū min mā وما لكم الا تاكلوا مما ذكرتم الله عليه وقد لكم ما وَإِنَّ كَثِيرًا لا يضلون بأجواء من بغير علم إن ربك هو أعلم Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący Komisji يذبون إلى ما بما كانوا Ruhem alaihi wa inna hu Wa وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ <تصفيق> أَوَمَنْ كَانَ يا إنا هو نُورًا له بِهِ في بيته الناس كمن مفلو في القل كذلك الزين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك اجعل يتي كل قرية أكابر مجرميها لينصروا فيها وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا الَّذِي أَنْفَقَ مِنْهُ الله أعلم حيث يجعل رسالته ليقيب الذين أجرموا صفار عند الله وعذاب من يرد الله أن يهديه Szpiącego roku zamknięcia się w tym roku zamknięcia się w tym لا يؤمنون وهذا صراط ربك متكيما قد فصلنا الآيات لقوم Sposób oczekiwaniach, فَوُسِمَ مِنَ الْإِنْ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ na, Przewodniczący! Kiedy mówię o tym, co się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 dana على an الدنيا Życzymy sobie z وَأَهْلُهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذو عَمَّةً إن يشأ يذهبكم ويستخلق من بعدكم ما يشاء Słyszeliśmy o tym, wa ma ma tan sifum in yaamil إنه لا لا جَاءُ لِلَّهِ مَا مِنَ الْحُرُورِ أَنَّكُمْ أَمِنَ فِتْنَةٍ وَهَذَا فما كان لشركائهم فلا يفلو إلا الله وما كان لله فهو يصل إلى شرشائهم باب وكذلك بنينا لكثير من المسركين قتل أولادهم سرشان Panie o oh. O nas, lewów, No! ومن الأنوام حمولة وفرشا قلوا مما رزقكم وعفوا ولا تستبعوا jej yeah, ما ان من من ومن ومن المعذبين وَلَا الضَّالِّينَ حَمَّى مَن آمَنَ عَلَيْهِ Unii nie by mi imchodzidziń. Łmin nary i wiecy na im U à ça a lan azna minna istara ala فإن كهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا وَلَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطل ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلك قوم وأقوم به لعلكم تأكلون ولا تقرضوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقصف لا نكلف نفسا إلا وسعها وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون <تصفيق> إن هذا صراطي مستقيما تستبعوه Niech Państwo niech będą się z tym zainteresować. Niech Um se beemmmnallen lazi i uławudero يا إرب جم يؤمنون وهذا كتاب أن ذلَّهُ مظرا الففة تذ كف عنلَ أن تقولوا أُنْزِلَ أنزل الكتاب على No mm -hmm. من أظلم ممن كذب بآيات الله ورفض عنها الذين يفهم فُونَ عن آيات In mm the -hmm.